اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تضحه بصان إلى يوم الدين أما بعد أعلم كسوة جمعية تفسير في القرآن الكريم درسنا وقبل آبنا آيات الطبان يأفر من سورة محمد سورة محمد نوال ليرى سورة القطاع نوال ليرى سورة الدان. قال الله تبارك وتعالى أفا من قفك كان كسرنا على بيينة حجاعة كركس جدا من ربي حجبه كمن قف ميو اللي ميديه زجين الله قرحية الله قفك سوء عمله عملك سيحه معه ووطبعوا راعين أهواءهم ربي تأمدوا مثل الحنة الحنة الا تي شنه د ويد لو بلاقا بال الله كبا في ع شنه اسبح يد يكون صغنا ذن نهار و بيال و بيال من ماء بيع بها صغير ا سن مدور صم يقبك اس ا اي ونهار و بيال ايا ذي و بيال من لبن عرا عنها سوى لم يتغيره سنسبدن ضعنه لدنكيسا إياوه أنهار وبيال أيهاكو سبنا ذهن وبيال كاسو من خمر قمراء خمراء سوى لذة الأمة عن للشاربين دتك عباء إياوه أنهار وبيال أيهاكو سبنا ذهن وبيال كاسو من عصال ملباء ملب كاسو مصفى لسفى يونحن وره مالكناها وحا اوو سماده فيها جننه دح كده الصنافو نعيال نعيال كاسو من كل فمرات مريال دمانتو عقودك هابين يوم مغفرت دنينا مغفرة سو من ربي ما غير ربي بدك هو خالدون اما هو فيها ظالميم تصبر Kamankov kulmiu la midia huwa khalid mitk qawariyah habi fi nar matlahida aw suqū la gawradi mai ma'an bihu biya suhaniman qul ul faqad dah bihi kullu u gugoy -gu am aa aw min bi'idudah wa inna subhanahu wa ta'ala unnu ya nabiga sallallahu alayhi wa salam ayu dhakara -ay, واضد قسرا يقيم او ارغب دينتودا يقين يهرب القسغان ودعت اول اذه رزقه انكو صوده ان يهنون الى هيسيي كتابك الى هي سنه النبي صلى الله عليه وسلم اذكر ايي كتببر فهمي سلاس وحا كدوون ده شيطان اصلاف عن دريقي حقه أنا السيغي وطدك إلهي طدك أبقى صارد الضضن والهل منابئكم بالأخصرين الذين ضلص عيون في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صلحا وطد انتب دريقي حقه كوما يهدنا الشيطان كوطسين التوسيه لما لا أسألوا ما أصنوا إله إليه إلى الوحيد السبحان قفكي كان كسونا هو من كاسو على بيينة حجة كوركيد حجة كاسو من ربي حج ربي اسكاها وانا بيك ينترع دي صلى الله عليه وسلم من كوخو كداحا نبك ينترع دي صلى الله عليه وسلم ما عاليه لأيه كحقيدة دوده إبادة دوده أخلاق دوده بممان وحكا قادنيا كتابك يسونده وحيدك قادنيا مركا وحيدن والله با إنو دار قعاد اي الكسويين وحا اي حقيدينين يو وحا اي سمينين يو وحا اي كفدان عمل كي يسوء ما او وتبعوا وتراوا ود الجماعه وحا لوعينا منطق مانتا عموم فايدين ايدي كامان تفكي ميه اللي ميديه زيين اللوطر يسوه عمل عمل كيسيح ووطبعوا راعين أهواء مهو يلكو كواسنا واحد كوابعي ان تفكي ستا الدين كالي سودة الكتاب وصنع انكسهم وقالدي ومرافقين ودفكي هوادو اهوارتين كواد راعي دفكنا لما دفع إليه dat soo ala waras imma qafinu raaco herunkii ilahay soo dalciyo nabin xanaabu soo dibey sallallahu alayhi wa sallam wa in barxii tankii si yahwadis inu raaco labadood midii dat ka wada raaca labo oo qof oo geeyay inu wadiisa raaci haqna wuu adee kasu qilaaf qofna shaydaan in taasi qurhiyo oo asaroo baadiye soo ahaal xaq ma isku marka ilayhu qulur ya lamasa muhammad wax la isku doorsada qof dariiq am qul ilayhi ajlis kayim kit kusuuda iyo qof shaydan u qurhi ilay rabb tanki se tarasala nafta waxa ay fartu macno ilayhu ma qul tilmama dadka diinka al-hadisi اللاتي جنبتها وئدت لو بلن قاداي المتقونه قدك الله قدها فيها الجنب اسبح الى يكون ثنا بين انهار وليال وليال كاسو مما انبياء بيها غير عاسين ميدور سو باي ارهين بيها انسبد لهين او ان كر كودور سو مي او ان غدن كودور سو مي امر كست ايو وانهار وريال ايا كاسو ناد وريال كاسو من لبن عانعه عانه صلم يتغير روسيس بدليل طعمه بدن كيسه عانه سحي ل اسم بدنان وانه صافيه بياض كيا حضامته نعانك يا سرقه غاي مش غدبيداي كجوغان ايو وريال ايا كسو وريال كاسو من خمر تمرقه qamro ba sollegaa tii um aan li sharriina dadka xabe wa qamro oo wax weeyaan qadankeeda iyo markeeda lugu raaxaysana taas waxa halkilaasan qamro ee dunka qamro ee dun waa quruu dunka urkeedada wadnaha ku dhilaaga اقول هنا اريت قد ما هنا سبحانه وانهار وبيال يا كوس نادين وبيالك من خمر قمرها بين امرها سولت ان عن لي شاربين ددك عبا اي وبيال يا كوس نادين وبيالك من عسل ملابها ملابكم سفن لسيفير حنcho يقشن <تصفيق> لهين امرك ادو و هو على الشجيره قد سوبخيت انه كاسوبخينه ويبق القرى يوي الى روحه سبحانه ورهم الچنه وها هو من كل الثمرات اي اصناف موخيال موخيال كاسو من كل الثمرات مريال كانت ود حوده كاهاده ميلها لكونه قدرته في فواكهه مو كسته اي نش اسئله وما غيرت مغفرة دعوة من ربنا حتى الرب يدعوه كمن وقنا مبتدهي المحلوف أمن هو في هذا النحين قف برواقض سكو الصغان أمن أم هو في هذا النحين قف برواقض سكو الصغان كمن قف مين اللي هو خالده المتكو قواريه آذي في النار نار تقلح ليدا الله سقوه ووذا من تلوح لنا بحيلا اقف كسته او واه وين كتابك اي سمدي قلافه ويقفك نهارك وارا اي اله هو خالد امن هو في هذا النعين برواقها سوسوغان كمن قف كيم هو خالد متك كو النار تبع حليده او سقول لا ورا بي بيكركري اللقاء ورابيي وفقد دعوه جوجويه الماء الحميم بيه كل الله امعاهم من دعرده وماذا يتعبون من دعرده على عد عدو جوجويه ما يسكم مدعا يسكم مدعا معانا هذا هو الوحوة لرد المركز يسكم دور صميم لما الدريقه كرتكتا وبيلك سمعاكا وحاكتاكا كتاب السنب وأنه محمد رعي صلى الله عليه وسلم فنوح أردنا ربيل طاقة ربيل طاقة ربيل طاقة ربيل هولا طريق لما طريق الله سيكون ده الصلاة معك مدوى ما هوين التقنية شوكو جيري. قال تعالى إليه وحييي أفمن قفكي كان كسرنا بحلا بيينة حجاح الكوركي حجاح أسو من ربي حجر ربي إسكاها عطي دين حجر ربي كي سودكي ماهن وحوان قيلة حقية ماهن ووحي حجة السمدة كي سودكي الكتاب والسنة ويهن قام قوم كل <سؤال> ميولا مراءى يسعين الى قريه لهم عمل كسيحما او اتبعوا فاعلين اواؤهم فبتاملوا الراعين مثلوا جنتي جنات المنتد الى اله يديه التي تنالوا على حق ربك تين مثلوا جنتي جنات المنتد الى التي تنادى وعبد الله بلان قاده المتقونه ذلك لا بقا في عجب ما اسمح له يكون سونا بين النهار واليال ويال كسمي ما ان بيعابه بيئه غير عاصين من دورص ما غير كيسه بيئه اسبدلين اي غير متغير بحم والريح بدلكم اسمى بدلين معانكم اسمى وانهاروا وريال يا قوسنا هذه وريالكس من لبن معانعه عانه صلم يا تقير دعني ودنكن سوس الاسببلنا مروا الضع عظامك يا معانك نلت غسيره كجوغان وانهاروا وريال يا من خمر قمر حيد كاه هذه قمر لقته ام معان وَنَهَارٌ وَرِيَال أَيَّا هَذَا وَرِيَانَ كُمِنْ أَصْلَ الْمَرَضِ قَمَركُمْ مُصَفَّنَ لِسَفِيهٍ عَنْ قَشٍّ لَهَن ضَمَانَ مَنْ بمان صلى الله عليه وسلم وَرِيَالْكَس وَحَا سُوْدَم وَحَيْ كَسُوْ قُلْقُرَان جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ الْأَعْلَى حَلْكَسَ يِيمَدَ ضَمَان وَحَيْ كَسُوْ وَبَتُ الْقُرْآنَ وَأَصْلَكَ الْفِرْدَوْسَ سألتنا في المدوية رسول الله عليه وسلم إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس مركب إلهي كانت كبريا إذا كانت كبريا وبدأيه فردوس إلهي كبريا فإنه أوصد الكنا وكنا هذا ما يشأل فضل يغبارا وأعلى الكنا وأنا كنا هذا ما يشأل وصر ومنه تفجر أنهار الكنا وليالك الكنا هذا ما يشأل قصة وفوقه عرش الرحمة عرش ربنا ايضاك صريريا مالك ايضاك صريريا قال تعالى الهو الحبيري وَلَهُمَ يَلْيُشَنَّهُ وَحَا أُغُسُّهُ نَابِينَ فِيهَا جَنَذَا بِحِيَا يَغُسُّهُ نَابِينَ اي أصناف نوعيال نوعيال كاسم من كل الثمرات مريال لمن تضعق ذكاها دين اي نوعي قدار اي فواكيل لأونه اي نوعي قدار اي نوعي مغفرة لأسهم ربهم حتى رب يقول لأهاتي كمن هو خالد أي من هو في هذا النحيم قف برواقع كون صوبانو كمن قف ميو كمن قف ميو لميديا هو سو خالد يقول لأهاتي في النار النار تبحل الله سيقول لك ما أنبيو بيها سو حميم وَفَقَطَ دَعَا غُغُيُ يَيْ الْماءُ الحَمِيمُ بِهِ كُرُلاَ أَمْعَانَهُمْ مِنْ بِإِرَادَةِ يُدَه قَالَ تَعَالَى إِلَاهُ يُرِ وَمِنْهُمْ مِنْ هَؤُلَاءِ الْكُفَّارَ غَالِبًا يَوْمَ حَقٍّ مَنْ قَبْلَ يَسْمَعُ إِلَيْكَ هَذِهِ كُنْ لَغَيْسَنَ نَبِىً سُبْحَانَ حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مَرْكَبًا ما محنوها ذاكي قال نبي بؤير آنفا مرتويت أولئك قوات الذين وقوة طبع الله إلى هيئة الله على قلوبهم قلبيان كودا ووطبعوا الراعين أهواهم ربي تأمده والذين تدك اهتدوا هنودين وحاق الراعين زادهم ربي وحوه سيادية يهدن هنود وعطاهم حول تقواهم حمسده ذاك فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَيَّ سُغَيَاً هَؤُلاءِ الْكَذِبُونَ مِنْ أَهْلِ الْكُفْرِ وَالنِّفَاقِ كُونَ مُكَلِّبِينَ تَعَ أَلَمْ كُنْ فِي يَهُودٍ وَنِّفَاقٍ مَيْسُغَيَنَ إِلَّا السَّاعَةَ صَعْدِقِ يَمَهُ الْمَآهِنَ أَنْتَ تَيُونِ إِلَى الْعُثْمَا دَمَارَ مَا وَكَلَ سُغَيَاً بَغْتَةً بَاقِتَ سعد قيامه على مدهه دي فعنا سيدين اغسونات لهم مكذبين تن اذا جاءتوا مركز سعد قيامه اتمادوا ذكراء ايت تذكرو وانسامت ايو وقاضاشو فعلا اغو نبي قصو بنا انه ان الحال وشامل لا اله مدل عابد بحق نقل عابده موجود معهم الا الله اللهم معهم واستغفر قافضوا الدلبون لذنبك ذنبك وللمؤمنين المؤمنين تنا ندافع الدلب رجى مؤمنين تا والمؤمنات جرباها مؤمنات كان ندافع الدلب والله الله يعلم وأبيه المتقلمكم قد جد قدونك إنما لنت إنت تصمر أيضا إياو ومثواكم جيش أتكون نجان أيضا نهبين كو سوهية التام بما الله سعوده وإن انطالعنا إلهه وينوكم وغو رام سبحانه وتعالى منافقين دليلي مودوته فهم فهموته ما جاء صلى الله عليه وسلم مركه لفديان نبي ودلدل احكامه يا علمي وافديان لكن مركه لا تغو هل مسل بشي كرم هل مسل بشي كرم صلوتنا وهي الطاغي قصه صحيحه مركه Ta... Da, saanud, minnare, ja, et 사실, si aqra'du au abdi dinu gadeqatu uma waso farisan marka qasad sahiha mamichiru mar hadan qasad sahiha jiru fahm sahiha amma le وهذا القصد صحيحا عند الشريف مركي هراتو سحابو قصو فرسان يقف كالمسلم اه اله المقصود كي سفن حعل غريت حعل كو قدر يا عبيدك دغان حعل كو امرا يا سمين حعل لا كيريو يود كارطا سااسو مكن مسخخد يد قلبك يا قالب كما واكينه ila wahayy subhana wa minhum min ha'ira al-kuffara al-marka hayala qalaw al-kamidi wa minhum min ha'ira al-kuffa qalaw ka saw yastami'u marka al-baham min indika atata al-kbaham qaloo يا الولدك إذا كوهت لكي سهوه فهمه في ريح يقول ويقولوا تعالى مخبرا عن المنافقين في بلدتهم وقلة فهمهم إليه وقلوا يا شيخ المنافقين تدني من ماذا هذا يفهمهم ماذا هذا حيث كانوا يجلسون الى رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك الله صلى الله ويستمعون الكلامه وأنك ولا يفهمون من الشيحة هل الشيحة كفانه حتى هو هالشيء كما تفهمها اياه فإذاخرة من عنده مركة كبحة قالوا حيكوليه للذين قطر إليه من الصحابة هذا الصحابة أيها الصحابة من كفروا آه الصحابة ودين إليه البرد ودخلوا الشيء صلى الله عليه وسلم لماذا يصبح <تصفيق> مركة محاكوة داري قفك قرآنك قدوه معنيه سيدي دقيقة ولا صعوده لمام الشبهاتك اي الشي... شياطين الانس والجن اي كرام كما وجد في القران كان قتاله زي... ام قوه الزركوه الزندقه هاجره زندقه وعلى رقابه الاسلامي وارفق كش تقلب ينان كرمسني زندقه اولي بماه كفره او عبده استوي وقوا عامله اي ربان قرانيين لكن وقلب قرانيين ليف كف قال اكون النبي صلى الله عليه وسلم تحايا يعني ورقة الله محمد الدين كما مرقا غمي إن أترى قرآن حتى قرآن كره ليسين ما قرآن كره ليسين حيث قرآن وكافر زنديق حيث قرآن قرآن يلما هم وخيادين كفراء سوما جيد وحي قرآن يلحى الحديث كما محمد الدين ومعه مرقا غمي أفرس إله هو هنا قرآن كما حولي واضيع الله واضيع الرسول رسولك أدو أنه يرى هذا الحديث وحد احاديث كليات الكتب ما بدا ان غير يفعلوا يغيروا مقامر قدكس الرسول او في وادي الرسول, الرسول مقاطع الله عليه دين كما يقول قول إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويقفر لكم فاتبعوني وعمر ما بقى إلهي وطلعه وعاترابي آب إلهي كعشن أنا رعا مرعا يقولي بصد سو, سو ما تشيدي مرعا ما بقى الشيخي صلى الله عليه وسلم كمال لغي سنة يقولي سيادة عني حديث دين وما قالوا لي وقتنا وقعنا سو ما تشيدي رسولكم ومسيح كقاتل وقام باكار ومسيح كقاتل وقام باكار ما, ما آيات دي غره وقرآن فيما يقفك وانزل الله عليك الكتاب والحكمة إلأي نبيك لن يحوك سودك وقرآن ككريم كسودك الله عليك الكتاب والحكمة. كتابي حديثا الى ابي صديك بن عبد الله صلى الله عليه وسلم فك تقه يمدك عنوا لمده ميدن قاعده من قرانك همني اوليا دان ما هم ايه ما هم كبار ايه ده مركه قران مرهم ايه سنه كو زينت كده مركه اه وخا يريدين حديثك انما دين نومه دينك ما دير مر قاعده وما لا قاعده صحابه وخا يريدين صحابه النبي لا منافقين كو حديثه المركب منافقه هذا يسوري مساكينهم من كعفي من من في منافق الحديث يسوري ايضا حين لو شيء حرف يعني الحديث ام منافق حديث يسوري ما فاهمين ها هل حرف ما بفهمك شنو ماشي بكلها بفلوه ده يا وي يا مركه لتغير شيء يا مرجو هل الحديث يسوري ما, ما فاهمك مالك و... هو إنه قرآن كالله سعطى سياء الشياطين تسعينه إله غيري سبحانه من هؤلاء الكفاء هو قال له المنافقين تأيوك من من قبل يستنعي لك هذه الكردية حتى إذا خرجوا مالك كبهان من عندك أبتاد قالوا وحيره للذين تتكيغوطوا العلم علمك الذي سيهو صحابه ما محا ذاكي غيري قال غيري اي قال انا نهدون صلى الله عليه وسلم حي حي محمد شاكي ايلي اهلي في المردي برك هذا الفدين هذا وهذا برك الفدين حي حبك وحب الشاكي قف نوري خلاص صور مكاهي خده فض جوه تقول تقول دين اه اهلي في المردي اون حتو هذ لاي اه على نوشي الذين واقوا طبح الله الهي الخير على قلوبهم وقاموا الى القروبتين حديث حديث كان حديث يمد معي اولئك قوم الذين واقوا طبح الله الهي الضموري على قلوبهم قلبيا الكود وطبخ الراعي هو مهويه الكود ما كان حامل صواب كو قلب فهم صحيح امرك الهي بقلب بحرك ان هذان يقتصد وانا اسم الله مركه الى يا رسول انا دعني يرغب التنكد ان الراعي هره اللهم لا بده وهي كهوبي قص فهم صحيحا من صحيح فلا فهم صحيح ولا قسط صحيح ينحفظ اولئك هم الذين واقوا طبع الله وله الضواخر على قلوبهم قلبيه الكوده او طبع الراعينه هو امر بالتندوده قال تعالى الى هويري والذين دت اهدو هنوده وَأَصِدَ قَرْتَ أُرْكُمْ اَيَّا صلى الله عليه وسلم زاده إلى هئوك السيادة ودنهل بعد المؤمنين تعال آيات بمقلبة الحدودة السيادة حيث لا يحدث صحيحة إليه ما يدين ناشاء وحيث لا يحدث انفهم فران يقلب وحرب وباعا وإله انفهم حقه يسرب مركز آيات بمقلبة إيمان وكاروسانا معاييره قبرت وعره ما يحدث هذا هو عمره وعنسانا الديار حروف كأنسان قاتل هذا يقول إنه قدره كهرب مركز آية حديث و الله يحيي الله شعبه وعوين إيمان وكرده إيمان وكرده والذين الذين يهتدون هنونه زادهم الله وهم سياده بدن هنون تأنا آية دروعيك منت آياتك فره ببن أهل السنة والجميع يدري شديه الإيمان يزيد وينقص يزيد بطاعك وينقص بالمعصير إيمان كوي وهيكون سيئه ضاعضه في علمك وانا مخصره مع عاصده يجريكو نقصانه الى يوحي سبحانه واعطاهم الله يكون سيئه تقواهم عن سدود اي سيئه الى يوحي فهل ينظرون الى يسغيه اي هاؤلاء المكذبون من اهل الكفر والنفاق هم المكذبين ته من اهل الكفر والنفاق الا ساعه صادق ساعت يوم ما الحقل معني هذا ايابوا اسكم غافلين أهل. او وعوير هذه التنكير شهواتكم وكف يا صواد ما راح كل نغطا صات ما راح ويلا تاسات وصوبخا ساقو عام بخدا قفعانه ونقطا سي انت اصغر وكف كريه اي قيامكم بالضعي نضف ديكت علو من ما تقامت ديانتك حدو انت على المر من سوك لاوان هذه الكرم دي ويريدها بقعه سو ما جيت فخري ان نورنا ميه سوبيان ها اول المكذبون من اهل الكفر والنفاق إلا ساعة ساعد قيامهم معهن أم تأتيهم كبه دلوء الساعة؟ أم تأتيهم إلي يوتي معده معهن وحكي لم يسوك أيه أي إثيانها وحماهم يسوك أيه بغتة باقيتة على تلميدي كسو كدينا يدامع يوتي معده قال تعالى إلهي حويري فقد شاء أوليهي أسرادوا ساعد قيامه على ميديه هذا مضبضل أين؟ محاكم إليه الله صدري صلى الله عليه وسلم آه نبي محمد صلى الله عليه وسلم عليه. على مدى قيامة قمت إلي سيب دواتي آه. بخاري صحيحي من حديث سهل بن سعد نبي مين يري الله عليه وسلم لماذا أصفروده تاقي قبل صلى الله عليه وسلم فرتك لحاق يميدك وحبتك مركزه نبي مفتك يقول وخو يري انتصاص التاقي بوعسته أنا وصاعته كهاتي و الله يصبح بأنه يسعد قياما أنك لا تسخرج يعني ان يسعدتها اه ان يسعدتها و يصبح بسعب قال تعالى الله فعنا الله أي كيف الله سيده يغسرنا فعنا الله سيده يغسرناك إذا أعطتك سعد قياما ومارك اعتماده ذكره وانسل الدود ذكره من تطلع آخر, آخر فعنا هو الخبر مقدم فَعَمَّا اللَّهُمْ أي كيف الله سيديه غُسُمَّاتي إذا جاءتهم فعد قيامناك اُطِمَادُوا ذِكْرَهُمْ وَأَنْسَمِدُودُ أَيُبْتَبَكُرُوهِ إِلَيْهُ وَأَنْسَمَنْسَنْ غُسُمَّاتِ فَعَلَمُ عُقَوْمَدِكَ سُبْبَرَةً أنه أن الله قاله وشامي لا إله مثل عابده بحق لكل عابده موجود معهم إلا الله الله معهم fa'lam anna nabiyana sallallahu alayhi wa sallam ilmi 'ayra ilmi 'ayra ilmi 'ayra aw saw nabu ilmi wa lahu suratan wa sura madani nabu in a'budu haqqul luha abda unsan karim أي فزدت علما على علمه مركزك وعيكو سيد جنب العلم يسوي سياده مركزك إلا إلهيك أصد علم يسوي سياده نادي جنب العمل وقل ربي سيدني حينه إلهي سافعنا وعطر ربي العلم يكر مركز علم سياده وقل هذا دعنا علم جهورنا كثير منه واثبط على ما أنت عليه من العلم علم جهورتك كو... أتكثير نادنا كده جنوب مت كلامة كور سوي فعلا أقول أنه مالحالة وشاني أره كبيرو إياهي لا إله مثل عابده بحق لغو العابده موجود معها مجرم مثل حق لغو العابده إلا الله و الله مالك الله الرئيس كلمة توعيد معنى هذا قفة مومي كاسيب دقيقة ويمفاد معنى هذا وامحه واحد تيصده يريد إمام مفاصل ابن كريرو ضبري أنه لا معبود مثل عابده فبك او انس بطء ارادريسو او اي حدود العبادات يس مجرو الا الله الله الله, عطوة. عطوة. الله, الله ما ترك وا بين ا وحا العابد دينك كذكر الله الله لا عابد ما يقرر كالعابد طارد جاد عابد طارد الشيطان كعابد طارد وحل عند تيردي كبته لكن ضمان وباب الى حق مال لكن وحل عند الله ما قالا سوره الله اضوا مضى حق له إلا عبدا كيف يمكن أن يكون مخلوقاً سلو عبداً سلو عبداً فسنوحي آيات دان أهل العلم يدري شديد إلي واجبكو طائقوفكو ووالضغيكو رئيب العلمية آه. كلمة التوحيد ووحقه ميسانة علم نبو يلطاك إن أتقرأتو كلمة معنية فعلاً أقول أنه أنا الحالة وشني لا إله المعبود حق له عبداً مجره إلا الله و الله ماهني وَاسْتَغْفِرْ لِعَائِقِهِ وَلِذِهِ لِدَمْبِكَ دَمْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ مُؤْمِنِينَ تَجَنُّبْتَ وَلَنَا قَاصِدَ إِلَهِهِ وَيَدِي مُؤْمِنِينَ تَرَجَعَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ مُؤْمِنِينَ تَرَجَعَانَ إِلَهِهِ الذِي دَفُوَ يَدِي وَالْمُؤْمِنَاتِ قَدَّمَهُمْ مُنِيرَاتَ كَانَ إِلَهِهِ الذِي دَفُوَ يَدِي ورجاء سأسراد يا بالدعوين سفير حافظ كنت أستبقى أيضا من تسكني يا أخي نبي صلى الله عليه وسلم الحديث عن بخارج وغبيت لي اللهم اغفر لي خضائي وشهلي وإصرافي في أمر وما أنت علم به مني اللهم اغفر لي هزلي وجدي وخضائي وعندي وكل ذلك عندي نبي وغبيت صلى الله عليه وسلم إلهو جدف كايغا إيبا ألوجايني كايغا إيبا إلهو خجيد كايغا إيضا إلهو وحن سميي اون انو انو غاي نو ادو اوغتاي إيضا إلهو كفتن ك سوغي ساس بيجينا رسول الله عليه الصلاه والسلام بعد ايش ابو بخاري وعبيجينا رسول الله عليه لي ما قدمت وماخرت إلهو وحن هور مرسداي وما أسررت وما أعلمت وحن مجيئ وحن غرصي الله يبداف وما أسررت وما أنت به مني وحن كحاك بتبئي وحن أبينه الدموء يقع الله يبداف أنت إلهي لا إله إلا أنت هذا معدودك يقول أحد حق لك لا يشعر من هذا المهم وحن نقول نقول رسول الله عليه وسلم حديثك صحيح المسلم يا أيها الناس طوبوا إلى ربك ورلاهي اضطردك يا نبضاء فانني استغفر الله واتوب اليه في اليوم اكثر من 70 مره وحان الي انود بذاك القلب الضلمه ورا توبت كمالتي توبته اكثر من مره فحابي وحيردين حل فضئ انتريتي النبي يقول رب يغفر لي وتط على انك انت التواب الرحيم رب اغفر لي وتط علي الامام البخاري يقول امرت بالاستغفار اه ومبدا يقول داير فاس على الراء الى والله الله يعلم جد كان كان مك مك جد جد كل الا معناها خرين يمالي خطات مقاغلية خطلية إذن كم من إله يقول إله يوضع وضع. آه. آه. الله وضع ماهن عبسيده المسجد كالله تكون هناك مفسدين ومعناها ماركي أي تغير إلهي كعسى دينا الشيخ وعنه يقول مسجد كالله معناها هناك مالك المسجد كائنه الله يسكليه يقولون أنه كان ملك الله عن شغل الله يفلقه يقولون أنه الله يسكليه اتقل لها حيث ما كنت ثم ملكة صوتها بتأله ربك حتى بس كلاه واحداً بأعلن عليك اتقل لها حيث ما كنت ملكة صوتها رب اللي وجبك واحد جمسات كلاه دواء ظالمين قال تعالى إله وحيري ومنهم من هؤلاء الكفاء كوانغال دا ايو كمض هذا منتقف كيسن ندغيسنه اليك حتى اذا من اندك ان تعالىك باحه قالوا وحي كل هدان للذين فهمين الذين وقووا طبع الله طبع الله أضبوا الله حريك على قلوبهم قلبية الكودة وطرعوا رعائه أهوائهم ربي التاندوه والذين طرق اهتدوا أيب وحنونات وحق الراعين زادهم الله وقووا هدن هنون وعطهم الله وقووا سيئي تقوهم فهل ينظرون أي فهل ينتظرونه فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا يَسُغِي هَؤُلَاءِ الْمُكَذِّبُونَ مِنْ أَهْلِ الْكُفْرِ وَالنِّفَاقِ إِلَّا الصَّاعِقَةَ سَعْدَ قِيَامَهَا وَحَثَّ لِيَسُغِي أَنْ تَأْتِيَهُمْ إِلَى الْأُخْرَى وَحَنَّ أَهْلُ يَسُغِي بَغْتَةً بَاقِيَتُهَا حَارِقَتْ مِدِي كُلُّ سُكَّانِهَا فَقَدْ جَاءَ وَايِ أَشْرَادُهَا سَعْدَ قِيَامَهَا إذا تعاظم سعدك يا امي مركه اكتمال دو ذكرهم وان سميتوا اي 1 سنه فعلت اولي نبي صبره الحال والشام لا اله معبود حق له حال منجرو الله الله اللهم اعنا بالذين اتبعوا الدين بكيد بيد رعا وال مؤمنين هكذا المؤمنين كانوا بيداف في الضره والمؤمنات هكذا المؤمنات كانوا بيداف والله, والله مي مي مي مي مكان الله يعلم ويغيب متخلفكم قد قدوميدان من علم لكم رايدا ما كان قدوميدان زمن كان قدوميدان اي والمصواكم مشت قصونه هذا ان الله ويغيب سبحانه وتعالى عال تعالى الى هوير ويقولوا وحيليه الذين تطبيعوا منهم وحقرهم يقولوا لو لن ما الذي سوتيه سورة سورة فإذا انزل مرحبا لسوتيه سورة سورة سورة سو محكمة للسوغي غير من سوغة ودكير وذكر الشيخ في هذه سورة بحقيلة القطال دقال دقال دقال, دقال, دقال, دقال فأيت تواب الذين بذكر في قلوبهم القلبية كذلك مردون قدركوا يالنفاقوا كجيروا ينظرون حال أي صافريني إليك حقاها نظر المقشي عليه كي لغد ضبالي كركيسة في رديسي مثل المبأة من الموت اللي ما شادل لغد الله شيك أهدنا شاد الضبان ضاعة وإلهي رسولنا البيعاء إيه وطول قو قوكم معروف ونبيس اللي يقان. فإذا عزم الأمر أركم وكو أركم وكو أركم وكو إيجي هكذا صدق الله حتى يقول الله أرهن شاك لهيه في إطهار الإيمان والطاعة إيمان والطاعة أي مجيام أدرهن شاك لهيه لكان أرهن شاك الدست آخيرا من تخير بضعها لها لهم طدقا فهل أسيتم من مدنتهن الإلهي انتوليتم هذا ستنبعه اللي يدعه الرسولك أنتم سدوينة فسادة في, في الأرض للك الكركيسة وهو تقدعوا أدويدا أرحمكم قرادين أولئك بكبولك فسادة معاصدك الصمعية اقرادوا بكوية الذين واضطوا لعنهم الله إلى هذه اللحنة محرست كفر بي إلى هذه حق وكذلك تري ربيال كودانو عرق ترين إلهي وقنا دورنا سبحانه وتعالى مؤمنين تا إلهي چهلسته إن شهادك اللي تشده أو إلهي وإلهي سبحانه وتعالى أو أمره إلهي قال إليان مرسك سارا لكن بك إلهي واجهي بك إلهي قلوب طلاعا أي منافقين طلاعا أي حق التالي أو كتوك سدي شهادك تعالى إلهي حبيري ويقول الذي دكي وحيريه امن حقا غيه ما امن المؤمنين ضعه ولو فسين ذلك الحديث سادس لي هذا الطلبه حتى عقدت الله لي كجو ستي ديبي ما هان قلبي دلبتي وحا كل هذا الوحى كي توقسده وعيكي اما قار قمد قار قمد قال تعالى فاس إليه وعوة المكيه ركوذي الى هدين ايه قار توقسدينه ولبقى آيات ده سورة النساء صداع صداع ايتو صداع سيدا إله او ارعلم ترى الى الذين قلوا لهم كنفوا ايبيكم واقيموا الصلاة وآتوا زكاة فلما كتب عليهم القطال اذا فريق منهم يقشون الناس كخشة الله كفريق وهي واحد مركب بني توقسدونا ويقول الذين دكوا وحيرهم امنوا حقرهم يمين لو لان نزلت هل لا نزلت ما نسوتشوا صورتو صورت اه صورت وحيولجينه صورت مجتمره على خب الملكه صورت حنبارسون وبلانصاتاي دهكال تي قال انسك الي ما نسوتشوا وضرب وتحديد وي. اه صورتنا لكم ما القمرا سوره المستقل على حكم القتال الى اول سبحانه فاذا انزل مركلت لسوده سوره سورات. سوره سوره مكتمه الصغى مكتمه من حاله رتبه ورمان له فصره غير منسوقه سوره الصغى الا منسق كانت اكثرت ايات تاس ووحويان لا منسق او وحوي الى يوم القيامه تاس ومع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 فايدا ان زيرك ماكل ناسوتجيو سوره تو سوره سوره بو محكمه الله سوجي أن او اننا سقي او وذكر لوو شيغو فيها سوره بحديده القتال دغال دغالمو فايتوا في قلوبهم قليا الكوره مرض يذكروا من فا ينظرون اليك حالى كسو فينا نظر المغشي عليهم من الموت كي ماك لوو دابولاي فيرديس او كلا مرءاً للمرأة التي تصبحها جهادًا لها قال الواطنة التي تحرمها ومعها كوالحسينة ومعها كوالحسينة ومعها في الرياض قال الله وحد الاسلام يقبله سكراني فإذا شاء القوف ينظرون إليك تدوروا أحيانكم الذي يخشى عليه من الموت آه واحد الاسلام لم يتطلق له هذا كان بالطبع وعنا وضنه وضنه يصوف و بسلامه إلى الحيان فأولى الله سيدي أفعني هذا إلهي الشيخ أو سيدي إلهي علم فأولى اللهم أي فلأ حق لهم الشيخ أفعه أبنا أي حق ماذا بدنا باعت وضعه إلهي رسولنا أبداع صاسو إياوة قول قولك معروف ونك ليقا قال تعالى إلهي فإذا أزم الأمر أرمك مكو نحن جهات أمريكا اللواتي اليوم فإذا أزم الأمر أي إذا جد الأمر واللزم فرض القطال وصار الأمر معزوما سأتلقى كيف يقول بغاو فإذا أزم الأمر أي إذا جد الأمر أركم بركم لبوضه واللزم فرض القطال أقول لا يسمو وصار الأمر معزوما Ja arri kuna, kui nad mind leegid, siis nad suveid kuna, kui nad mind leegid, siis nad ei saa seda teha. Aga Iman ei saa seda teha. Aga nad قال تعالى إله الحوير فهل عسيتم من مدنته إن توليتم إن توليتم حلول الشيدة إن توليتم محلول الشيدة لذلك معنى اللبو فصراء سيدا إن مضى أكتر كود بايتم من إمام القردوبي أو كالاتور لذلك معنى موحش إن اللبو فصراء إن توليتم حبات شئستان oo هو ويقول عن القرآن وفارقتم أحكامه هذا القرآن كل شيء ستتاقم أحكامك سنة إسكارة فطلاة لا فإن ويقول عن القرآن وفارقتم أحكامه هذا إسكارات شيء ستتاقم قرآنك أحكامك ستتاقم فارغ ما ندلت من الدقيقة أن تبسي في السهادنا في الأرض لك الكركيسة وتقدعوا أدويدان أرحمكم قرابدين إلهي وإن سبحانه وتعالى وحو أمرئوك إن, إن لا لأصل إصلاحيه قرابدنا الحريري إصلاحا بلك وضع هذا إلهي ضع هذا رسوله وابلك إن لغو عمر التوحيد يصن ضع هذا إلهي ضع رسولك صلى الله عليه وسلم وإن لغو عمره وأوامر تأليف لنتي صلاة دي. صدقاتك، صونك، حاجك، جهادك، الأمر بالمحروف وأنه عن المنكة، كتابك اللي هو حكومي، وإنتا عاد على اللوك اللي هو عمره ساس وحي كالإصلاح، اللوك أسواب للإصلاحي، هل الله ربي يكون سوى دقيدي ساسر كذا مدرسو الله عليه وسلم، قوتي المامي، أكفرتا مع الوقرات شرب مياه، أمضى وحاق غير بضان هل حد الحدود على كمدن اللي أوفي؟ هل حد كميرك اللي أوفي، هل الله ربي يكون سوى دقيدي؟ نقول كما ركالا إصلاحيو إله الدين كي صلو وعمروه في الله نخب يسودك بركاتك الله إركك إيمانا كنك صباح وحا إلهي ديني فساد في الأرض فساد في الأرض ومحا شرك إيا كفر إياك ووفا في إي الحاق نقول كالغوفا في الدين يديك مؤمنين طلباتيو زيني لغوفا في إيا أخلاق ماذا؟ نقول كالغوفا في المندورية نقول كالغوفا في اللالوشك نقول كالغوفا في معاصدة باسويه الى يتشهد سبحانه وتعالى معنى فهل من كلمه في قرار المجلس الم باسويه معناها لبات فالعصيت من مدبرته انت وليتم هداك ستع معناها لبات انت وليتم حتى هذا قبطان معنى هو هربري امام القردوبي معناها سو هو هرمل فقيلا هو من الولايه الله جت ولايه كتيده هذا قرار القفطان و ا ا هذا قرار القفطان و ا ا ان تفسدوا في الأرض و كاين فسادله و تقطعوا ارحامكم قراب الدويده دول كف فسادله محل رجته اي باخدر رشاه في شويه لاوشنا القرطان حافيس وحويان حل شيء كيما في لا مال الى عدل في الارض ضل ضل ا لعن الرسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي ما برووحوا لعنادي لا مش قاتها لا مش بيحيا في الساك في الارض والنقص حافظ هل دك غير كرتمرك العرب الى اه دخل هيب ديتو مش كما رانا قالوا لي ابو ابو روا فدين وروا سو سكفديه اون هول فوضين بهم في وحكوا السوده انا واكو فساد في الارض واسع لا يلوش مرض ما يلو اي جف ميساس ومالو قطه ما في شرك استرى وكفر شر الوطن حيلت قصرت الفلين لا لصلحه عظمه وعكست وهذا اعدارهم وما محيلت قف تستعدالتي سيدي هو مستعله لبي سبيح قف حقي سهله يعني قف مفسد او يا شرف ابيك لن الله اه مره دي لينشي ما وقت ما حقوق دينا القفو مجاريكا ولا نشأ هرسكا قفكي فساد ولينا لا نشأ أفضينا ومصيباء ما كود على مدى وقفارسانا وعرب جؤوا وعرب في الأرض كوهو قفارسانا كمد قرابدينتون فساد في الأرض ولداء ساتراد يغفير إلى أولئكا هو صلاة صوت الماضي هو كيكيسة كتابك الله بولكم معاصبا كفسا هذه قرادنا غويي اولئك قوات الذين وطق لعنهم الله إلهي أولئك أول ناوي ان حريستيس كفويي فاصدمهم إلى هي دغترق دغتر دلوجهو حاق مقل مايا لكن صناعه انتفعت معناها مقل او كن مع فيك إلهي واسيك وأعمى أبصار أرجل كدون وعربترق مكو شوا لكن حق معرفة فسكت اولك يا شرط انكم غسقوا هو, هو وين كميت قرابه ديسمه النبينا صب صلى الله عليه وسلم حديث الامام البخاري صحيح انه سوكو ريه وير الى هي قراضه من مركو ابو ري اي استاك مركا سيت هذا مقام العاذ بك من القضيه الى يوالكس وحتى كان أحد مغانغلا قوين مركا ربك ير اما ترضين انا صلما وصلك واقضى من قضك بيان حالك إن حريري كيكو حريري كيكو غوية أنغوي قف الله قفك قرابديس غوية ألا هو غوية قفك قرابديس حريري ألا هو حرير حريري ها فعلي أنكو أيتري إلأي وحر فذاك كاسب سكاله مرقب هريري حديثك ورموحو هريري معنى هذا آيات دار الشيء فاقرأوا إن شئتم اقرأوا إن شيتوا. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقدعوا أرحمك ولذلك السلام عليكم أن يكون صلى الله عليه وسلم ما دام أيهين ملعونين تتكى قرابة قويسكا تتكى لالشقاطيالكا ملعونين أيهين قوبة الدونك ألاكو سودتكا تتكى قرابة قويسكا آقران للمسو تتكى مجرمين تتكى قوقت السيطية تتكى لالشق قرطة تتكى قوقت وحوائيان أيسا كأب سعب كريم تتكى مظلومة أسبوع المعينة يسكت لعبانيا مكاسو عبارتانيا كف كستم مجرم انا دنيي سوق الفشريات ذلك نوع عاصا ا evaluation اهل البقيقه ان عقوبته عاقره له بسو ادينك يكو سو دغدغتك ذلك قراوله غوين ادونك يكو سو دغدغتك صلى الله عليه وسلم حديث لو تيرميدي ابن ماجه امام احمد يوريه ما من ذنب احرى ان يؤجل له عقوبته في الدنيا مع ما يذكر لساحبه في الاخره من البقي وقطيعه رحم ما روى الله عليه وسلم ma tirudambi qubadisi ilay adunka kaysod dad iyo ayad tii aaqirana ilay kay uga degay qofkan seeneyay waxay garbarrada bakiyiga laa shukrashada dadka qubada la duudsiyo iyo qarabooynimaa wuliga sasaran arkay bakiyiguri jiri xansurta waxa weyn laa rush ee waxan gacalada gacantu ku qali jiri masaaib istaba joog ah ayaga ku dhac kan sar ku wada dhaxo kuwa ilmaha ba qarqumido waxaan indaheen asaarna waxa weey aqoorti ku tagay maalkaagu uga tagay iswada lacmada iyo iswada dilay ha لكن بالعكس نقول صلى الله عليه وسلم قلنا شيئا قفك قرابة حريرية إليه رزقك سواسع وقبلك رزقك واسع وقبلك إن بيسان الله وبركيا نقول حرير صلى الله عليه وسلم من صرره النساء في الأجل وزيادة في الرزق فليصير رحيمة قفك أي فرحاتك هذا إليه إليه رزقك واسعي قرابة حريرية لكن قراب حريرين تو أين فهمنا قراب حريرين تو ما هنكيكو حريرية حريرية كنكو قويا وعينة حريرية كان يوجد من الص idee الطريقة الأنفى cardiovascular doesn't They say Warmth lacks a new sight lighter than the eye of the god Allah they get proof and се体 with a bluntman if he wasступ with a response and a loyalty gives a shame and aambling to nied objetivo and decreed افا وكافئهم اني غير باسكه الى ها صد اييرين ولا كلمه ييره ها الله اذا تتركوا ركعه اسمي من القيده غبي نبو مؤكدت جاي بحرك يا امك الرسول وفرنتس نبدي نبو مؤكدت جاي هياني ولكن جود بالفضل وصله وحويا وحفر وقد hirir fa innahu la yazal ma'aka dhahirun min allahi ayta wajil hada hirirido ay ku gooye xaqqa rabbiya allaka gasa piramid ku kalmaye kalmaha allana kaaga way wax ay u qotar wayo ay ku ma tar karo wax allahu qotari يحيى حق لگا کر سوتے رہے قال تعالى الى روحي ويقول الذيره كل وحي لي امر حق رميه نولى النزله حل النزله ما لسودج صورت صورت ما لسودج قام ثمره على خب القتال صورت حمبارص الى جيكم ريده سورة محكمة للسوقين أي غير منصوقة او رضيحة الدلالة لا تشابه فيها سورة عن نحن هذه المتشابهة محكمة هؤلاء النصاقين ملك اللي سورة الجيوت ودوكير اللوشيغو. فيها سورة بحيدة القطال بقال الله لا بقال الله فأي التوابار ترك في قلوبهم قلبية الكوبة مرد قدركوا الكجروا النفاعكم كجروا ينظرون إليك عليك الصافرين إياه نظر المقشي عليه من الموت كي موتك الوضمالي في رجس أوكلا قال تعالى إله الحيري فأولا الله متككوها الضون أرنككوها الضون ضاعت ودعيت الله يرسول الله البيع إيا قوم قوم معروف من ربيس قال تعالى إله الحيري فإذا أزم الأمر أرنكم باركو بأخبركو نبوله أوتحاتك اللواتريو فلو صدق الله هذا يقول الله وره الشيخ لهايه أو أي وره في إطار الإيمان والضاعة لكان صدقك أسوقه حالا خيرا منكو خير منك ببن الله ما يقع قال تعالى إله الحويري فهل أسيتم من مدنته انت وليتم هدات جي عن الضاعة جي ستانا أي أعرضتم عن القرآن وفارقتم أحكامه حتى ضع أبي الله يضع أبي رسولك كتش من مدنته أن تفسد دوينت فسهاددان في, في الأرض نوك كوركيسة أنا إنت وليتم حتى تلال قرطان وآدم رحم قطان من مدنته أن تفسد دوينت فسهاددان في, في الأرض نوك كوركيسة وآدلالوشك قرطان وتقدع أدويدان أرحمكم قرادة بإمني آب جرچان وعباب خلق سيغري كريم اولئك وقواص قرى الجويسكه لا يستطيعون اليالكه الذين واقوا لعنهم الله الهي الله نحن ري فصمهم الى هيواء دقتري او حقدنا فهمنا وما مقليه وعمى ابصارهم ارجلكم الى الهي وارقتري الله سبحانه وتعالى علم صلى الله عليه وسلم مبارك علي